الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم هذه, يقدم لكم هذه المادة وجعلنا من خير أمة أخرجة للألام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه المستقام عباد الله الإسلام دين عظيم ورسالة كريمة تعمى بالانسان وتجعل الفرد محورا للإصلاح وبذلك تبنى المجتمعات وعلى هذه الأسس تنشأ الأجيال ومن ثم تشاد الحضارات وإن أمة الإسلام تملك المنهج القويم والدين العظيم والرسالة الخالدة والمبادئ الراسخة غير أن المجتمع يعاني انفصاما فلو أنهم أخذوا بالإسلام وتمسكوا بأهدابه واستقاموا على شرعته لكانوا من أحسن الناس وكانوا في مقدمة الأمم والحضارات فهم أصحاب تاريخ قديم ناصع وإن قراءه التاريخ قضية مهمة ولكن الاستكانه إلى التاريخ تضيع الحاضر وتبدد المستقبل إننا كأمة مسلمة نمتلك مقومات النهضة ولكنها مبعثره فمقومات النهضة المادية من أراضي وموارد بشرية وطاقات إنسانية وعقول ناضجة موجودة في مجتمعاتنا غير أنها لا تعمل إلا إذا تغربت وصارت في ذيال الغرب وإذا كان في بريطانيا أكثر من خمسين ألف عالم مسلم تعتمد عليهم الدولة فإن هؤلاء طردوا من ديارهم لم يطردوا هؤلاء أو لم يطرد هؤلاء من ديارهم عنوة إنما طردوا بسبب ما لاقوه من التعسف والتعنت غير المباشر والأوضاع غير المريحة إن أمة الإسلام بحاجة إلى تجميع طاقاتها ومن هذه الطاقات المهدرة التي سوف اسلط الضوء عليها في هذه الخطبة طاقة ما من أحد منا إلا ويمتلكها وهي تملأ المجتمعات ضجيجا وبهجه ولعلي في خطب لاحقه أتحدث وأصدث الضوء على العقول والعلماء الذين هم خارج بلادهم بلاد المسلمين وكيف أنهم يؤسسون للنهضة في ديار غير ديارهم وأن ديارهم لم تتقبلهم فلم يجدوا اوضاعا مريحة ولا حكومات ترعاهم وتعظمهم كثروات ينبغي أن يحافظ عليها ولكن من هذه الثروات التي في تقديري هي أساس الحضارة ومنطلق النهضة وبداية التغيير والتصحيح لامتنا الإسلامية لتسير في الطريق الصحيح وهي عندي اغلى والله من النفط والبترول والمعادن واليورانيوم والذهب إنهم الصغار والأطفال الذين ولتناهم من ظهورنا والذين نراهم يلعبون ويملؤون الحياة ضجيجا وفرحا ويدخلون السعادة على نفوسنا وهم يلعبون أمامنا وهم عجيب يمكن أن يشكل ولكن للأسف الشديد لما لم يكن الإسلام هو المحور الأساسي في تربية الأبناء والاستفادة من هذه الطاقه لمستقبل الأيام وتنشئتهم من أجل أن يقودوا في يوم من الأيام نتعامل معه باعتبار مسؤوليات جسمية وعلاقات هامشية نحن نربي أبناءنا على الطعام والشراب والكسوة والرسوم الدراسية وعلاقة الولد بوالده والعكس هي علاقة هامشية السلام والاحترام والتقديم دون الحوار والتناصح والتفاكر وإعطاء الأبناء وقتا وحيزا كبيرا يأتي الرجل مشغولا بمعايش أبنائه ربما لا يدخل البيت وهم نيام ويستيقظ الصباح ويخرج وهم نيام وفي أوم الأسبوع الواحد الجمعة تضيع الجمعة دون حوارات بناءة ودون نفاذ إلى المشاكل الحقيقية التي تواجه الأطفال على مستويات على مستويات مختلفة فهم أطفالنا نشأوا يتعتعون ويتعلمون الكلام أمام أعيننا بدأوا يمشون ويقفون على أرض سادة، وهم يفقدون التوازن احيانا يسقطون ويقومون يتعلمون المشي أمام أعيننا حتى إذا راهقوا وبلغوا من وتقدموا من السن وبلغوا عنفوان عن الشباب وصاروا أيضا في حاجة إلى من يحاورهم ومن يناقشهم تجد أن الآباء قد شغلوا عنهم ليس اليتيم من انتهى أبواه منهم بالحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا إن اليطم من أسعب الأشياء وأشدها على النفوس ولذلك في مقام التطبية والحديث عن مسؤولياتنا تجاه أبنائنا ينبغي أن نذكر بنعمة عظيمة أنك حاضر بين أبنائك وإن الأيتام الذين من حولك يبن أن يكون ولدك أو بنتك في يوم من الأيام يتيمة من الذي بينك وبين الموت ومن الذي جعل اليتيمة يتيمة هل هو اختياره ام اقداره انها اقداره وليست اختياراته فما من طفل اعب ان يكون يتيما ولذا اذا جاء الاسلام يغفل اليتيم حقا عظيمة في كل الافعدة في افعدة الحنان والعاطفة فاما اليتيم فلا تقهر في افعدة الحنان فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وهذا من التكذيب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وامر بان تكون بالقرب من اليتيم وخاصه إذا كان قريبا قال سبحانه وتعالى ويتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه أي علقت يداه بالتراب وصار ذئيلا إلى ابعد الحدود ويحذر الإسلام من أموال اليتامى لأنها أموال مظلومين إذا أكدت ولأنها أموال عاجزين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن اليتيم حقه في الإسلام عظيم لأنه فقد الوالد الذي ينبغي أن يقوم مقامه ولكن بعض الناس وللأسف الشديد والده حي ولكنه كأنه يتيم، لأن العلاقة بين الوالد والولد هي علاقة الجفوه كثيرا ما يتكلم الخطباء في المساجد بمادة سره عن حقوق الآباء وأن عقوقهم يخرج الإسلام الإنسانة من الأخلاق الفاضلة ويوجب مقتل الله وغضب الله عليه فتجد الولد خائف من عقوق والده لكن قلما يتكلم عن حق الولد المسكين على ابيه تربيه واعدادا وتقويما ان ابناءنا واطفالنا الذين يعايشوننا الذين نعايش نعايشهم ونعايشهم والذين يقبلون على مرحله خطره ثلاثه اشهر او تزيد بغير بغير انشطه نافعه هكذا اخرتهم المدارس وهم الآن في إجازة صيفية كثير من الآباء يظل وي... ويلح ويصر على أن تكون العلاقة بينه وبين ولده تلك العلاقة الحامشية علاقة الأقل والشرط إن... إن الذريه في الإسلام زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا ودعاء المؤمنين ربنا وربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قلة أعين واجعلنا للمتقين إماما ودعاء الأنبياء رب هفلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا إني أسكمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة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 شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الأنبياء أو أكثر ما يملكون من ثروات يملكون الأذرية ونحن نقول بيننا وبين الغرب صراعا إن كان الغرب يملك القنابل الذرية فنحن نملك القنابل الذرية نملك الذرية ولكن لعله في هؤلاء الاطفال الأطفال الصغار إذا نشأ تنشأة صحيحة أن يعيد لأمة الإسلام مجده، لعل ولدك الذي هو في أحضان أمه يرضع وانت لا تعرف لعله فيه للأمة خير ولكنك لا تدري وهكذا تنشأ الصغار نشأ على, على تربية جادة الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه أمه صفية بنت عبد المطلب نشأ الزبير يتيما مات والده وخديجة بنت خويلد هي عمة الزبير وهي عمة الزبير أخت أبيه لما مات والده ربته أمه لكنها أرادت أن تربيه على المسؤوليه وهذا ما يفقده الابناء احيانا ان نعطيهم الثقه في انفسهم انهم قادرون على صنع المستحيل انهم باستطاعتهم ان يفعلوا شيء انهم باستطاعتهم ان يكونوا رجالا انهم باستطاعتهم ان يتحملوا المسؤوليه اعطيه حريه للتصرف داخل البيت من اجل ان يثبت مقدراته واعطيه احساس انه رجل المستقبل ان هذا الاحساس وهذا وهذه تربية هي تربيه نافعه فكانت ترسله الى الخلاء مع خاله حمزه ابن عبد المطلب اخو امه صفيه بنت عبد المطلب وكان في الصحراء يبيت الليالي ويخاف البرد شديد يسمع زئير الاسود وعواء, وعواء الذئاب فيخاف فاذا ارادت امه ان يخرج في رحله ثانيه تابى ابى وهو طفل صغير الزبير بن العوام فضربته أمه فجاء أعمامه يتدخلون قالوا طفل صغير يقضي إلى الخلاء طفل صغير يقضي إلى الخلاء قالت من قال أني أبغضه فقد كذب إنما أضربه حتى يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب قالت أنا أضربه حتى يقوى ويهزم جيشا بمفرده يهزم جيشا بمفرده ويهزم الجيش ويأتي بالسلب وهكذا كان الزبين يوم بدر وهكذا كان الزبين يوم أعد ويوم أن أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرة الحبشة الأولى ذهب إلى الحبشة ومكث بها ودخل النجاشي في حرب بالضفة الغربية من النيل وكان الزبير بن العوام بالضفة الشرقية وكان في في في من أدى مع جعفر بن أبي طالب وبقية الصحابة في هرة الحبشة الأولى والمعركة دائرة وقف ينظر إلى المعركة من الضفة الشرقية والنيل يفصل بينه وبين المعركة فحمل ثيابه فوق رأسه وأخذ سيفه وعام وسبح وخرج من النهر وقاتل هو الذي حسم المعركة لصالح النجاش ولما فتح عمر بن العاص مصر أراد مددا فأرسل إلى عمر بن الخطاب يقول أرسل لي جيشا من اجل أن اتقوى به فأرسل إليه عمر الزبير بن العوام ومعه كتاب رسالة يقول لعمر بن العاص لقد طلبت إلي جيشا ولقد أرسلت إليك جيشا قوامه ألف فارس في الزبير بن العوام ربته أمه ضربته طفل صغير ليخرج إلى الخلاء وقالت من قال أني أبغضه فقد كذب إنما أضربه حتى يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلم إن كثير من الأبناء إنما هم تحت إطار الترف والاسراف والبذخ الذي عودوا عليه منذ الصغر فلا يقوى أن يحمل مسؤولية ولا أن يكون رجلا في يوم من الأيام كيف وجوه مهي حتى ولو كنت من أبنى الأغنياء عود ولدك الاعتماد على نفسه احيانا علمه أن الثروة لم تأتي سدى وأنه بحاجة إلى ان يحافظ عليها وأن هذا إرث ينبغي أن يلقي عليه بمسؤوليات عظيمة أما بعض الأبناء كل شيء متاح الأكل في مواعيده بل بعضهم يرقض ولا يقوم لا لفجر ولا لغيره ويستيقظ عند حر الشمس الساعة العاشرة امه تجهز له المعجون والفرشة والبيض المسلوق واللحمة يقوم يأكل ويقول ثاني هل هذا يمكن أن يصنع مجده او أن يقود جيشه او أن يحسم معركته إن أعداءنا ضربونا في مقتل لما ضربونا في ذرياتنا الذين أحيانا نفرق ولا نتوازن أحيانا نقص عليهم حتى تكون الوحشة فيشردوا من البيت ويرتموا في أحضان شلة منحرفة ويقعوا في حبائل المخدرات والانحراف بسبب قسوة الوالد داخل البيت وأحيانا نلين إلى درجة أن نفسدهم والتوازن مهم توسط بين الرفق الذي في مواضعه والشدة التي في مواطنها وعلمها كذا وإن الأمة الصالحة هي التي تنشي أبنها على ذلك عبد الله بن الزبير ابن العوام ولد الزبير بن العوام قال عنه الذهب في ترجمته قال عنه المبجل لشرف الأمومة والأبوة أمه أسماء بيتي أبي بكر جده أو بكر الصديق جدته صفية عمته خديجه أمه أسماء خالته عائشة أبوه الزبير بن العوام المبجل لشرف الأمومة والأبوة المحنك بريق النبوة الوصول القوام الصوام وقف عليه ابن عمر رضي الله عنه وهو معلم عن نقل الحجاج بن يوسف مسلوقا قال له افلحت أمة أن تشرها إذا كنت انت شر الأمة افلحت هذه الأمة عبد الله بن الزبير كان قويا وجدا قاتل بني أمية وهو في البيت الحرام كان يخرج إلى الكثيم من الجيش فيصدهم من الحرم حتى الافطح ثم يرجع فإذا جاءوا خرج إليهم بمفرده بسيفه فيصد الكثيمة من الرجال فضرب المسجد من حتى وقعت عليه شرفة فضربته فوقع صريحا فوقع صريحا يحمل سيفه وهو يقول اسماء يا اسماء لا تبكيني لم يبق إلا شرفي ودين وصارم لانت به يميني أسماء يا أسماء لا تدكين لم يبق إلا شرفي ودين وصارم لانت به يميني قالت له أمه لما جاء يقول إن فضل الناس عني قالت إن كنت على حق فلا تقول الفضل الناس عني وقاتل حتى تستبين فقال لا الين بغير الحق أتبعه حتى يلين لدرس الماضغ الحجر إذا لان الحجر للماضغ بدرسي ألين ذلك عند ذا عندئذ للباطل ان التربية تكون منذ الصغر منذ نعومة الأنفار ونحن بحاجة ونحن على أبواب الإجارة أن نستفيد من أبنائنا إن كثير من علماء الإسلام نشأوا أي الامام الإمام مالك نشأ يتيما دفعته أمه رحمه الله تعالى الأصبحي الأل الأل الأل الأل الأصبحية دفعته إلى, إلى, إلى, إلى معلمه ربيعة الرأي وقالت له تعلم من ربيعة الأدب قبل أن تتعلم منه العلم ونشأ الشافعي يتيما ونشأ الإمام أحمد يتيما ونشأ البخاري رحمه الله تعالى يتيما ولكن الأم تلعب تولعب دورا كبيرا كثير من الأمهات لا تقوى على أن تحدث الوالد بما يجري داخل البيت من أخلاق الأبناء خشية أن يخسو عليهم الوالد وبذلك تفسد الأبناء إلى يوم النهار طلع في أقراص البيت عمل أصبب خلي أبوكه لكن أول لما نجي ما بتكلم الأبو المسئولية مسئولية مستركة وعلى الأم أن تكون جادة أن تقسو احيانا من أجل أن ينجح الولد في المستقبل والبيئة التي يعيشها صغارنا والله أقسم بالله أنها بيئة سيئة. الشارع ما يتعلمون في الشارع الكلام النابي والألفاظ الجارحة والعبارات العجيبة يتعلمون هذا في الشارع شيء مخيف جدا في ما الذي موجود في التلفاز وأفلام الكرتون خيال في خيال. المركبة الفضائية وما عرف القوات الأجنبية داخل كوكب الأرض ما هذا الهراء ما هذا الهراء ما للتربية ولكن التوازن صعب إذا منعت أبناء التلفاز. سيتعلمون ويذهبون إلى التلفاز، إلى بيوت الجيران وربما يتعلمون أخلاق غير الأخلاق التي تريدها وربما لا تستطيع التحكم فيه ونحن نحتاج إلى بدائل كقناة المجد للأطفال أفلام الكرتون موجهة في قناة المجد حتى أفلام الكرتون يوري السلام عليكم عليكم السلام فلان مريض وفي زيارة المريض أجل كذا كذا كذا هيا نزوره هذه نحن نحتاجها وكن بيوتر الذي فيه ألعاب نافعة نحتاج هذه أطفالنا في البيوت حتى نراقبهم أمام عيوننا إنك لن تستطيع أن تقيد الطفلة بالقيود داخل البيت سوف يخرج إلى الشارع سوف يخرج ولكن قيد الطفلة داخل البيت بالحنان وبالعاطفة ولا تمنعه الشارع بالكلية لأنه أيضا في الشارع مدرسة وفي شارع قوة لا بد أن يتعلمها وفي شارع بشر لا بد أن يحتج به القضية تحتاج إلى توازن ولكنني أخشى من واردات الثقافة التي مسخت الشباب وغيرت وتدوا في عصرنا أحكي لكم قصة عجيبة مرت عليها وأنا في الطريق رأيت شاب صغير في مرحلة الأساس يقف على يمين الشارع وعلى شمال الشارع فتاتان ترتديان زي فار ملابس تقول ما لبسوها لأنه كانوا يقولون لبسوها دخلوا كيف ما معروف تقول بسنا الصقواة فيهم ببرد الصي لأنه ما بتسمحوا يخش جواه من كترة مرصقة بعدين الولد بياكل فيس كريم وأنا ما يقول ولد مرحلة أساس قاعد يشغل البنات قال له وين يا جميل تعالوا أخذوا لكم جرمه قلت لك أنت تعرف الجميل مثال يفتر جميل يا ولديك هو جميل شنو اللي تعرفه إنته ولا جميل كذلك بيقول لهم يا جميل تعالوا اخذوا لك جرمه بينهما بينهما بي يقولون طولان حكاك في البطل الشوف على الصغار يعرفوا شغل البنات يا ناس جميل في ده حصا يعرف الجميل ولا جميل شنو وقبيح شنو يعني شوف على الزمن والله زمان والله زمان حيث الصفاء والبراعة والله الزوال ممكن يكون رجل مكتمل وبالتعمل مرة مكتملة استحملوا سوا مع بعض ويلعبوا سوا زين ما حصل حاجة ما في أي شعور سيء تجاه الآن القصه الثانيه واقف في شهر عزلت جاني واحد قال لي أنت شيخ محمد سيد معه صاحبه قال لي عندي سؤال شافع صغير والله لا دجل شنو؟ يعني كان بارك في سنة ثانية ثانية قال لي عندي سؤال انت فلان فلان اي قلت قل لي عندي سؤال سؤال اي شنو قال لي الزول كان, كان بيحب ليه واحدة انا ما قال لي كان في زول بيحب ليه واحدة عرفت انه دهو ويزوجة وهي اصرت انه تتزوج وعرفك الشديد جايز متنه حرام. عائل صاحبه قال لي ما بنت لك يعني حسنة دار الزوج عرفي في سنة ثانية ثانوي لا دجل عشانة دار الزوج عرفي وارجة الثقافة فعلا دمرت المجتمعات تدمير شريع جدا جدا في المسجد ده والله ولد ما دخل المدرسة لا جانت وكذل خيره انا خاش الجامع وهو جاي من هنا ناداني بي اسمي التفت عليه قال لي انت كده قال لي انت كده يا ناس أشوف. كويس خدت يدي في رأسه لا اكيد انت كده, انت كده انا متأكد انه قد يكون مبسوط لكن كده دي اكيد يكون شافئ في فيلم ولا يكون يعني رجاء في الشارع معناه ده يعني شيء لحاجة سمحة ولا كده قلت بالله شوفها الشفاء ده يشوفها الزمن ده يا اخواننا والله عندهم عقول واولاد طيبين وصغار فيه كثر جدا بيأت المساجد لكن انا لا اتكلم عن اتياد المساجد انا اتكلم عن عن توجيه نحو المستقبل المشرق نحو ان يقود الامه نحو ان يخدس الامه وهم الصغار محمد الفاتح العثماني الذي فتح القسطنطينية فتح القسطنطينية وهو في السابعة عشر من عمري لما كان عمره عشر سنوات شيخه واستاذه اسمه اقشم سدين اقشم كان ينادي محمد الفاتح بعد الدرس بدلسوا لما يطلعوا من, ال... من... من الجامع يكيفوا القسطنطينية بعيدة بالليل انوار ظهر وفيه البحر بيناتهم يقول يا محمد خلف هذا البحر مدينة ستفتح ولقد قال صلى الله عليه وسلم نعم الجيش جيشها ونعم القائد قائدها كل مرة يكلموا يقول لك تقبل البحر ده في مدينة حاجة فتح عمر عشر سنوات لما عمر بقى 17 سنة قرر أن يأخذ بكلام شيخه قبل سبع سنين أن يفتح المدينة فقاد جيشا وفتح القسطنطينية وجعلها إسلام بو وبنى وبنا فيها أول مسجد للمسلمين يكبر فيه ويصلى فيه إلى يومنا هذا بوصية أستاذه نعم جيش جيشها ونعم القائد قائدها إن كثير من العلماء صار عالما بوصية في الصغر رسخت في ذهله إن الذهبي صاحب تاريخ الإسلام قال كان يقول له شيخه الحافظ, الحافظ القاسم البرزاني كان يقول له إن خطك يشبه خط, خط المحدثين قال الذهبي فوقع في نفسي أن أكون محدثا لما تقدمت به السن صار الذهبي محدثا وعالما بوصية وكلمات وقعت في أذنه وهو طفل صغير هل لأطفالنا أن ينشؤوا التنشئة الصحيحة وان يقوموا التقويم الصحيح ان أسس تربية الأبناء في الإسلام كالآتي أول أنواع التربية التي ينبغي أن نحرص عليها التربية الإيمانية أن تربط الأطفال بالله وأن تعلمه أن الامر بيد الله جلس سلمة ابن عبد الله اللي هو ابن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله مزوج امه فهو قاعد ارسله في البيت قاعد في الصينيه ياكل سوا وفي هذا فائده عظيمه ان الصغير عندنا بياكل براون متى سوف يتعلم متى سوف يتعلم الرجول والكرم جيبه قاعد في الصينيه مع الرجال عندنا حتى في المناسبات اول حاجه بياكل الرجال بعدين بياكل الشفه ذلك بياكل النسوان ياخي خليك تسمعك ربيب الربيب ربي بن سلم يجلس معه في تان من كده ويأكل معه قالت وكانت يدي تطيش في الصحيفة وده وارد الشفاء ممكن يأكل والأكل جنازي البيجاي انت تقول أزود أحرجني مع الضيوف ولا كده أو بيأكل بالأخبط قال له يا غلام سمي الله الأكل سميح لما يقول له سمي الله معناها الاكل ده السميح ده جابه الله فالطيب سوف يحب الله سم الله, سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك لا يتم التوجيه إلا إذا, إذا حصل امتزاج بين المربي وبين الذي يتلقى التربية ولذلك أتى الحسن بن علي الله جالس مع أصحابه وفي صدقه مخطوطة تموت طوال سامي دخل يده في الصدقه عشان تموت الحديث في البخاري قال له صلى الله عليه وسلم كيخ وده فعلا في الآن أحد أحسان يقول له كخ لو ده تقول للشافع كخة أو كده يعني معناها حاجة كعب قال له كخ كخ إن هذا من تمر الصدقة لا ينبغي لمحمد ولا لآل محمد وهو من آل محمد وفي هذا من التربية أن التربية الفاعلة هي التربية المنطقية المعللة ما قال له ما تأكل ورّاوا ما يأكل الذي ما قال له أبعد مننا. لا قال له ما تأكله لانه نحن انت من آل أنا ونحن وانت بصح علينا كل من الصدقة الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله حتى تربية ينبغي أن تكون تربية موضوعية يعني لما تقول الولد ما تعمل كذا قل له ما تعمل كذا عشان كذا كذا كذا يعني علم الطفل قل له ما تعمل كذا لكذا يخوان نحن نحتاج لهذه التربية الإيمانية شوف لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله بالتربية الإيمانية إن الشرك لا ظلم عظيم توريوا حق الله عليهم إن حق الله التعظيم والإجلال والحب والعبادة والعبودية والذل والافتقاء والدعاء والنقل وكل شيء ينبغي أن يكون لله توريوا إن البشر لا ينفع ولا يضم لا ملائكة ولا أنبياء ولا أولي الصالحين ولا شيوخ ولا فغرة ولا سعرة ولا ذجالين إن الأمر كله بيد الله ثم وريوا من التربية الإيمانية يا بني إنها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخره أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف قل لي يا ولدي محل ما تمشي الله شايفك علموا مراقبه الله في السر والعلم من أجل أن يترك المعاصي ليس خوفا منك إنما خوفا من الله عز وجل فأولى أسس التربية التربية الإيمانية أربطوهم بالله حدثوهم عن عظمة الله اخبروهم عن جلال الله مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر جاء رجل ممن شهد بدر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لولده قال له ادركت معنا الصلاة صليت معنا قال نعم قال ادركت تجبيرة الاحرام قال لا. لقد فاتك خير كثير اكثر من مئة ناقة ليه لم نا ناقة لانه شافع صغير قل له ما ما أدركت معانا طيب الاحرام والذي أحسن لك من كريسيدا آخر المودين. ولا في مش في واحدة مية في مش مية في من الأرض في بعض الروايات من الأرض من حمر النعم يعني من الأرض من الفيكسير تكبيط إحرام بس ولا مهم الصلاة مهمة وأمر أهلك بالصلاة. واستبد عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقله للتقوى ثم ثانيا من اهم اسس التربيه عند الاطفال التربيه الاخلاقيه الخلوقيه وهنا ينبغي ان اتطرق الى مساله مهمه هي محل ازعاج المربين ما هو اكثر شيء شيء يقلقك في ولدك انا اقول لك الكذب الكذب الاطفال يكذبون كثير واي والد يكون مضايق جدا من خلق الكذب عند أبنائه علم أبنائك الأخلاق الفاضلة الصدق. بيش اولا أولا لا تكذب أنت من قال لصبي هات ولم يعطيه شيئا كتبت له عند الله كذبه انت ما ثانيا إذا ما أخطأ وصدق اتركه. وإذا ما أخطأ وكذب اجلده وأخبره أنك تضربه لا على الخطا إنما على الكذب الذي هو أسوأ عندك من الخطا نفسك هكذا علمه قوله الكذب ودي لي كده وبسوه كده وبالبيان والمناصح انا أنا معادي هل أي والد فيكم بيقلب مع أولاده حصه بيتكلم معاهم عن قصص الأنبياء احكي والاولاد والأولاد وشفع بيحبوا القصص استغلوا المسألة دي فيهم وعشوهم القيم احكي لون قصة إبراهيم عليه السلام أحكي لهم قصة يوسف أحكي لهم قصة موسى وكيف أن الله أغرق الفرعون في البحر وفي اليم والريون أحكي لهم وسوف تنشى هذه القصة وربما تغير قصة واحدة مساره في المستقبل بعد أن نصبح رجلا مسؤولا ولذلك التربية الأخلاقية وأهم شيء أن تخيف الولد وأن تسدد عليه في الا لا يكذب عليك ثالثا من اسس التربية التربيه الاجتماعيه علم ولدك احترام الاخرين رحمه المساكين علموا الانفاق والكرم شوف من التربيه اولاد الصدق اديه قول له مش صدق ولد قول له مش ادي المسكين ده ادوش حاجه خليهم مش شيء اديه عشان يعرف إنه في حاجه زي دي عشان عشان عشان عشان يعرف ما معنى قيمه الانفاق قديما كان السلف يعلمون اطفالهم هذا التعليم سبحان الله الحسين ابن علي كان يربي ولده علي ابن الحسين كان ام, أم, أم علي بن الحسين بتديه الصينية بيأكل في الديوان بيأكل في الديوان لو ما معه ضيوف شافع صغير بتديه الصينية يمشي يأكل في الديوان حتى قريبة يقوم علي ده بجيب الصين وخدنا في الديوان في ناس بياكل معه ما في ناس بياكل براب ود الصينية قول يا أمه انت تكون ماتوا عيوف بتدل الصينية في ديوان براب قالت إذا جاءه اضياف ليخرج كل ما عنده إذا تعود أن يأكل مع أمه وزوجه يأكل مع أمه وزوجه الشهيد ويخرج لضيفه غير الشهيد هو ياكل بجوة الحاجات السمحه الكبد ويجيب ليهم لأحد جرع للضيف لكن من لو علف إنه الشيء اللي هو بيأكل الضيف بيطلع الجرع والكبد كلها يمشي كلها مع الضيف شوف الرجال دي بالله بيعلمون الرجال يعلمون علم ولد كده في ضيف بقول له مرحب يا ما تدخلوا بقول له كده خليت حي تدخل الضيف هاي يقول له مرحب يطلع جيب ليه الباري أديه إجساس عشان بعدين البراجل التربية كده علي بن الحسين بن علي الطفل الصغير ده كان والده الحسين بن علي يقوم الليل ويقوم يصحيه معاو عمره كم سنه سبع سنوات يصحيه معاه قيام الليل بعدين يقوم يصلي وده مهم جدا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في تربيته كما في البخاري جاء الميمونه بالليل بعد بعد العشاء ده اللي عبد ابو الله عباس نايم في بيت ميمونه ليه لانه خالته ميمونه بنت الحان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخط ام الفضل بنت الحارث اللي هي عبد الله بن عباس فرادت مع خالته جزائده خالته وغلام اول ما خسر رسول البيت ماذا قال البخاري اصلى الغلام يا سلام اصلى الغلام قالت نعم خلاه لما الرسول قام يصلي صلاه الليل ابن عباس قام يصلي معه وحتى الرسول الواجد بيصلي ابن عباس جاء وقف غلط يعني بدلا ما يقف على يمين الـ الـ الـ الإمام جاء يجيف على شمال قام الرسول مسكه من أضانه وفي الصلاة جراه وجاءه وقفه في المحل الصحيح صلى صلاة الليل مع رسولنا وعلي بن حسين بن علي كان أبو قومه عماته ودخل جاءوا للمسوسين ده تسجد منه لو صلى الفجر ما عنده مشكلة طيب صغير لو بيقى على الفجر بس ما عنده مشكلة خليه صلى الفجر بس صحيه الفجر حس تلقى واحد بيجي صلاة الفجر و ورده في السرير وبيجي بيجي يا سوء الله بيسألك إيه تأتي بفجر ولدك دع الله بيسألك منه و الناس يقول لك والله يبصحين يا شيخنا لكن يقول لك اه اه بصحى بصحى لكن ما بصحى يا أخي لما يصحل عشر سنوات ما في حاج يسمعه آه. اهي أقل من عشر معنش بعد عشر بصوت بصوت ما الحج اسمه كذا؟ ماعننا أخوة ريبون. أنت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أخوة ريبون. أنت حنا على من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دكتور. ما الحج اسمه ما بقدر. يا أخوانا ده كلام والله أنا بستغرب. رجل أجى صلاة الفجر وما يجيب أولاده معه. يقول لا خلته الرادين. وبعد الجذري ويقوم ويخش الحمام وتاني جرجل. أيام الامتحانات بيعملوا كده ولا الامتحانات بيقوموا. فعماه لما دخل أبو قا خلاص بصحو الفجر. في اليوم الثاني. الحسين بن علي رضي الله عنهما قاموا صلى الفجر فصلى الليل. لما انجبت الفجر صح الحسين علي ولده علي قال ليه صلاة الليل ليه؟ قال ما صحيتك قال الليل قال خشيت أن اشق عليك صل الفجر فقط يا بني ليس سيدتها صلاة الليل معني صل الفجر اليوم التالي قام الحسين بن علي ليصلي صلاة الفجر لما نزل من على سريره نزل على لحم أكوام اللحم حتى أنه القفز بعيدا لحد ما نطى بعيد حايا فإذا بولده علي زي العابدين يركض تحت, تحت سريره قال يا بني ما هذا قال خشيت ان لا توقظني للليل فرقدت لك تحت السرير حتى إذا قمت وطئتني فاستيقظت للليل قال والله يا بني إذا كان هذا همك لا أمنع عنك الليل بعد اليوم أشانقوا من الليل لقد دعوا وجهة السرير سافع سغيرون فعلا إخواننا في شفاء فأيتلعى قلوب بتلقاوه فعلا شافع لكن محترم جدا ونابل تكلم معك الناس كبار تساله وجاوبك ب ب ب وبثبات وبقوة ما بده بي ما أدب لا بقوه لكن اجابات واضحه وهو مميز وبادب لذلك التربيه الاجتماعيه مهمه قال له ولا تصعر خدك للناس عندك قروش كلم اولادك كلنا الناس المعين لهم جروزين الله عملوا كده ما تتعاون عليهم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا شوف الكتب وراء كيف وراءه إنه يتعامل مع الآخرين كيف وعلم ولده كيف يتعامل مع الآخرين وأهم شيء أن يتعامل الولد مع أبيه قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند الطبراني في معجنه الاوسط وعند الـ الـ الـ الـ الهيثمي في مجمع الزوائد ومجمع الفوائد قال عليه الصلاة والسلام من سدد طرفه إلى أبيه بالغضب، فما برأ أباه. أبوك كان نضم معك، وأسأت، رفعت عينك كده بس زعلان. عين تلا؟ أنت خرجت من الحقوق نهى، خرجت من البرء الحقوق طوالي. كان واضح جدا. من سدد طرفه إلى أبيه عند الغضب، فما برأ أباه. كلام والله كلام عجيب. ده حديث الخلف. قال لك أبوك كان نضم معك. عين تلا بس. زعلان عيلتلك انت, انت والبرد تفارقتوا نهائيا ابوك نبهك تدن غير راسك ده اضربك تدن غير راسك ده بس ما ترفع راسك ده الادب بتاع الاسلام بس كان عيلتلك ما ردت علي بكلام فارغ بس عيلتلك كده بس وكشرته يعني استفدت عليه مثلا نهرت استفدت عليه كشرت له انت والبرد تفارقتوا نهائيا علموا أبنائكم التربية الاجتماعية أسأل الله تعالى أن يعين وأن يوفق إلى جرد جميل وأن يصلحنا وأن يصلح ذرياتنا وأبنائنا وأبناء المسلمين جميعا وشبابنا وشباب المسلمين إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن أسس التربية في الإسلام التربية الجسمية وأتيت بها متأخرة أولا لأن الناس جميعا يقومون بواجبها وعلى المولود له رزقهن وقسوتهن بالمعروف حق الولد لأنه ابو يلبسه أحسن لبس ما لا قانزون لابس مقطع يأكلوا احسن أكل مؤكل النوم ما خلي لكن أيضا نؤكد على هذا الحق أن هذا حق للأبناء أن يربى في جسده ومن ذلك أن يمنع من كل ما هو ضار ومن ذلك التدخين من أسوأ الأمور الموجودة عند الشباب المراهق التدخين لماذا؟ لأنهم يظنون أنها ضرب من ضروب الرجولة أو باب من أبواب المغامرة تلقاوا ماسك الحكاية في شارع الظلط واقف ولا يوزون. شايف شافع صغيرون قدروا كده بيتخيل أنه بقراجل يادو عشانك براجل مفروض يحفظ القرآن عشانك براجل بصح لا هو الرجول عنده انه يشرب السجارة وينفث والسجارة ضارة ضارة السجارة فيها ستمية ستة الف واربعمية ماده سامة اسمعوا كويس الناس هوي السجارة الواحدة دي اشايفينها هذه السجارة الواحدة دي كويس القدر كده دي دي فيها ستة الف واربعمائه ماده سامه أخطر مادتين النيكوتين واول أكسيد الكربون اسوا المسائل السجائر سبب في كل السرطانات ليه لان النيكوتين يدمر بي اثنين وخمسين في الجسم وبي بي وخمسين هو ال ال ال ال المركز الربن خلقه في الانسان ليحميه من السرطانات يعني أيزول باثنان 52 بتحته في جسمك ويسه ما بدو أي سرطان لا كدا. لا سرطان الامع لا سرطان الحنجرة لا سرطان الثدي للمرأة لا سرطان كده لا سرطان المثانة لا سرطان المستقيم لا سرطان الرئة لا سرطان المخ المخ دبى ثل خمسين النوكوتين بتاعي الله عشان قال لا يقال أن السجائر يسبب السرطان المعين ليه لأنه يسبب جميع السرطانات بعد ده في ناس يقول لي السجائر مكروه بعد بتعرف الناس ما قاعد يخلوا السجائر ليه لانه بيجيبوا السجائر بالبنغو او بالخمرة تقول له حرام يقول لك يا شيخ انا ما قاعد اشرب خمره هو السجائر ده حرام لكن ما في زول لما يجي يموت بيكتبوا في التقرير الطبي مات بسبب السجائر لو في سجاير قتل لزول قوالي بيشربها وببب قاعد يموت النازل كلها يقتنعون من السجارة حرام لكن السجارة بتقتل الزول على المدى البعيد على المدى البعيد النكتنا في سجارة وحدة لو أدوه لحصان بالوريد يقوموا في الحال النكتنا في سجارة واحدة، لكن الشيء ده لأنه معه أشياء أخرى وزول بيبخوا في الحرام بعد الشباب ده يدخلوا والريني عالم في الدنيا قال السجاير مكروه السجاير حرام والمتاجرة فيه الحرام وبيع الحرام وشراء الحرام والسجاير محرم في الشريعة من سبع أوجه سبع أوجه بتحرم السجاير ودينا حتكلم عنها بعد الصلاة السبع أوجه بتاعت التحريم دي حتكلم عنها بعد الصلاة لأنه في ناس سألوا قلت أنا بتاجر في السجاير حلاوة حرام حرام حرام حرام لا يجوز السجاير حرام والمسألة بتعاكيدنه السجاير مكروه من فعل اليهود في النجل ظهرت خمسة مليون وثيقة خمسة مليون وثيقة لشركات الطبق في الطبق في العالم إنه أكثر المدخنين في العالم في دول العالم الثالث كونوا لجال عشان يمشوا يقابلوا المؤسسات العلمية الازهر والجامعات الإسلامية عشان يقنعون إنه السجاير ما حرام مكروه من هنا اللي روج لمسألة إنه السجاير مكروه ما العلماء شركات الطبق والحمد لله ما قالوا حلال. هم زادوا كنتوا نفسهم ما قالوا حلال قالوا مكروه المكروه ذاته مكروه المكروه ذاته ما مكروه كعب برضه المكروه ذاته كعب كل ذلك كان سيئه عند ربك مفروها الشرك مكروه الزنا مكروه. مكروه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها السجائر حرام يا شباب السجائر ما في رجوله الشباب داير مغامره في فراغ داير يعيش مغامرات عشان كده بيقوم بيشرب سجائر وصغير يشتغرب السجائر ويسف التنباق فايدة واحدة ما في السجائر حرام حرام قطعا ولا يجوز التدخين ثم التربية النفسية وهي إعطاء الطفل الثقة في النفس والإجابة على التساؤلات الشائكة للأطفال إخواني من الاشكالات المزعجه عند الأطفال إنه بيسألك أقول لك الشيكي ليه يا أبو أنت بتصلي ليه وليه لو تونست ولسا قلت ده حرام قولك حرام ليه يا ابوي ده ذوين يا ابوي ما تضيق ما دي تربيه نفسيه قل له الله عظيم البشر ما بيقدروا يحيطوا به ولا بشوفوا يا ولدي انت بيصلي ليه عشان الله يدخل الجنه والاجابات ايضا يبغي انها تكون مقنعه وبسيطه لانولاد اما وين ما, ما يتكلم معه كلام كثير قلت دي كلام مختصر كويس قل له الله في السماء فوق السماوات مستمع على عرشه مطلع علينا ليه الله ما بيشوفه لانه نحن اكبر من عقولنا ما حنقدر نشوفه. تكون الإجابات هكذا ولا تترك الطفل بغير إجابة هذه تساؤلات نشعت نتيجة أمور كثيرة جدا واعط الطفل الثقة في نفسه زي ما قلنا في الأول وعوته الرجولة وان يكون مقداما هذه خمس محاور أساسية لتربيه الأطفال في الإسلام التربية الإيمانية والتربيه الاخلاقيه والتربيه الاجتماعيه والتربيه الجسميه والتربيه النفسيه اسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على تربيه ابنائنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اصلحنا ذريتنا يا رب العالمين اللهم اصلح ابناءنا وابناء المسلمين يا رب العالمين اللهم احمد من الفساد ومن دعوات التغريب ومن كل ما يقصدهم بسوء والحراب يا رب العالمين اللهم اجعلهم شباب خير لأمتهم ومجتمعاتهم وأممهم وآبائهم وأمهاتهم وقبائلهم وأوطانهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم ذخرا وسندا لدينك يا رب العالمين اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ عقولهم يا رب العالمين واحفظ افكارهم من المناهج الهداف يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا